وصايا خالدة اعداد وتقديم الدكتور سالم بن عبد الله البلوشي اخراج سلطان بن سيف المعمري وصايا خالدة وصيه الامام علي لابنه الحسن يا بني اجعل نفسك ميزانا فيما بينك وبين غيرك فاحبب لغيرك ما تحب لنفسك واكره له ما تكره لها ولا تظلم كما لا تحب أن تظلم وأحسن كما تحب أن يحسن إليك واستقبح من نفسك ما تستقبحه من غيرك وارضى من الناس بما ترضاه لهم من نفسك ولا تقل ما لا تعلم وإن قل ما تعلم ولا تقل ما لا تحب أن يقال لك واعلم أن الإعجاب ضد الصواب وآفة الألباب فاسعى في كدحك ولا تكن خازنا لغيرك وإذا أنت هديت لقصدك فكن أخشع ما تكون لربك وإن استطعت الا يكون بينك وبين الله ذو نعمه فافعل فإنك مدرك قسمك وآخذ سهمك وإن اليسير من الله سبحانه أعظم وأكرم من الكثير من خلقه وإن كان كل منه وتلافيك ما فرط من صمتك أيسر من إدراكك ما فات من منطقك وحفظ ما في الوعاء بشد الوكاء وحفظ ما في يديك أحب إلي من طلب ما في يدي غيرك ومرارة اليأس خير من الطلب إلى الناس كانت تلك بعض من وصية الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه لابنه الحسن ويمثل الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكرم الله وجهه رأس الفصاحة والبلاغة وسنامهما قال عنه ابن نباته حفظت من الخطابة كنزا لا يزيد الإنفاق إلا ساعة وكثرة حفظت مئة من مواعظ علي بن أبي طالب ويكفي نهج البلاغة دلالة على أنه لا يجارى في الفصاحة ولا يبارى في البلاغة وحسب أنه لم يدون لأحد من فصحاء الصحابة العشر ولا نصف العشر مما دون له وكفاك في هذا ما يقوله أبو عثمان الجاحظ في مدحه في كتاب البيان والتبيين وفي غيره من كتبه قال الجاحظ في الكتاب المذكور قال علي بن أبي طالب قيمة كل امرئ ما يحسن ثم قال فلو لم نقف من هذا الكتاب إلا على هذه الكلمة لوجدناها كافية شافية ومجزية مغنية بل لوجدناها لو فاضلة على الكفاية وغير مقصرة عن الغاية وقال ابن عائشة ما أعرف كلمة بعد كلام الله ورسوله أخسر لفظا ولا أعم نفعا من قول علي قيمة كل امرئ ما يحسن هناك فئة من الناس في زماننا لا يحبون إلا أنفسهم ويكرهون أن يصل غيرهم إلى ما وصلوا فإن أنت فتشت في أفعالهم وأقوالهم وتصرفاتهم تجد الإنسانية مسيطرة وحب الذات ضارب بأطنابه فبئست الأنانية مسلكا ونعم الايثار والغبطة سلوكا لتحل به البشر وقد حمل علماؤنا القدماء رحمه الله على عواتقهم وصية رسولنا الكريم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه وكانوا أمناء في أدائها على خير وجه فها هو ابن عباس رضي الله عنهما يقول إني لأمر على الآية من كتاب الله فأود أن الناس كلهم يعلمون منها ما أعلم لما أراد محمد بن واسع رحمه الله أن يبيع حمارا له قال له رجل أترضاه لي فرد عليه لو لم ارضه لك لم أبيعه وهذه الأمثلة وغيرها مؤشر على السمو الإيماني الذي وصل إليه والذي بدوره أثمر لنا هذه المواقف المشرفة قال أبو العتاهية خير أيام الفتى يوم نفع واصطناع الخير أبقى ما صنع ونظير المرء في معروفه شافع بدت إليه فشفع ما ينال الخير بالشر ولا يحصد الزارع إلا ما زرع إن من ثمرات أن يحب الإنسان لغيره ما يحبه لنفسه من ينشأ في هذا الوطن مجتمع فاضل ينعم أفراده باواصر المحبة وترتبط لبناته حتى تغدو قوية متماسكة كالجسد الواحد القوي الذي لا تقهره الحوادث ولا تغلبه النوائب فتتحقق السعادة وترفرف راية الأمل ومما أشارت إليه وصية الإمام علي كرم الله وجهه ورضي عنه القناعة والرضا بما قسم الله للإنسان وأن لا تمدن عينيك إلى ما عند غيرك فتهين نفسك فإن الإنسان قد لا يرث الكرامة وعزة النفس لكنه يصنعها بنفسه واعلم أن الكرم هو أن تعطي أكثر من استطاعتك وعزة النفس هي أن تأخذ أقل مما تحتاج وعزة النفس أن تسمو وتبتعد عن من يقلل من قيمتك ومن العفة وغنى النفس أن يرضى الإنسان بما رزقه الله وأن يقنع بما في يده وأن ينظر دائما إلى من هم أقل منه نصيبا في الدنيا ولا ينظر إلى من هم أكثر منه غنى وثراء وصحة حتى يعيش راضيا قنوعا والرسول صلى الله عليه وسلم يستهدف من عبارته الكريمة ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغني يغنيه الله المهم بناء الشخصية على أسس الإيمان والرضا فلا يتمرد إنسان على نعمة ربه ورزقه ولا ينظر إلى ما عند غيره من مال أكثر منه فإنه لو نظر إلى من هو أقل منه مالا لادرك قيمة النعمة يقول صلى الله عليه وسلم إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه من المال والخلق فلينظر إلى من هو أسفل منه ممن فضل عليه ويقول ايضا انظروا تنظروا من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فاجدروا الا تزدروا نعمة الله عليكم لكن في مجال الخلق والدين فلينظر إلى من هو أعلى منه ليقتدي به وهناك من يقول أعيش كفيفا مرفوع الرأس وبكرامة أفضل من أن أعيش مبصرا مكسور العين قال الشافعي رأيت القناعة رأس الغنى فصرت بأذيالها ممتسك فلا ذا يراني على بابه ولا ذا يراني به منهمك فصرت غنيا بلا درهم أمر على الناس شبه الملك وصايا خالدة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 اعداد وتقديم الدكتور سالم بن عبد الله البلوشي اخراج سلطان بن سيف المعمل